ثم قال وكما كان بصفاته أزلية انتهى من ذكر ما يتعلق بالأزل وهو ما سبق من الزمان الذي لا أول له ثم انتقل, نعم انتقل بعد تقرير ما يتعلق بالأزل الذي لا أول له الزمان السابق الذي لا أول له إلى المستقبل فإذا كان لم يزل بصفاته قديماً قبل خلقه فهل لها حد ينتفي اتصافه بها جل في علاه؟ يقول المسنف وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية أي ومثل ما كان متصفاً بصفاته الذاتية وجنس صفاته الفعلية في الأزل وأنه لا أول لصفاته فإنه أيضا لا آخر لصفاته بل هو متصف جل وعلا بصفات الكمال ونعوث الجلال بلا نهاية كما قال سبحانه هو الأول والآخر الأول الذي ليس قبله شيء كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والآخر الذي ليس بعده شيء فقرر المصنف اتصاف الله تعالى بصفاته أزلا وابدا. إذن يمكن أن نختصر هذه الجملة التي ذكر فيها هذه هذا المعنى الذي ذكره في ثلاث جمل في جملة واحدة أن الله تعالى متصف بصفاته أزلا وابدا. هذا معنى هذه الجملة بهذه الجمل الثلاث. أن الله تعالى متصف بصفات أزلاً وأبداً طيب بعد أن فرغ رحمه الله من تقرير ذلك انتقل إلى التمثيل فمثل بصفة الخلق ولماذا مثل بصفة الخلق؟ لأن الخلق حادثون بعد أن لم يكونوا فكأنه يجيب على إشكال طيب إذا كنتم تقولون إن الله متصف بصفات أزلا فكيف اتصف بصفة الخلق قبل أن يخلق الخلق واضح السبب في اختيار هذه الصفة هو الجواب عن إيراد يريده المبطلون بقولهم أين صفة الخلق قبل أن يخلق الله تعالى الخلق هذه الصفة استفادها بعد أن أوجد الخلق فهو لم يكن متصفاً بها قبلها، قبل الخلق يقول رحمه الله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري أي أن الله تعالى متصف بصفة الخلق وبصفة البر قبل أن يخلق الخليقة وقبل أن يبرع البرية فله اسم الخالق وله اسم الباري المشتقاني من هاتين الصفتين قبل إيجاد الخلق وإحداث البارية وهذا مثل ما ذكرت توضيح لما تقدم بالمثال فهو الخالق البارئ أزلا وأبدا وقد أخبر الله تعالى عن نفسه بهذين الوصفين بذكر الاسمين الدالين عليهما قال تعالى هو الله الخالق البارئ وهل هناك فرق بين الخلق والبرء؟ هل هناك فرق بين الخالق والبارئ؟ قيل إنه لا فرق بينهما فالخالق هو البارئ ولذي يظهر أنه لا فرق بينهما إذا افترقا فالبارئ هو الخالق عند الاستقلال والخالق عند عند استقلال عند ذكر أحدهما والبارئ هو والبارئ هو الخالق عند ذكر أحدهما فيكون كل اسم من دال على الآخر عند الانفراد أما إذا اجتمع فإن الخالق يجب يفترق عن البارئ فما الفرق قيل في الفرق بين الخالق والبارئ جملة من الفروق، فقيل الخالق هو الموجد وأما البارئ فهو المبدع هذا أول ما قيل في الفروق. الخالق هو الموجد وأما البارئ فهو المبدع فهو خلق وزيادة يكون البارئ خلق وزيادة في الاب الإبداع وهو إحداث ما لم يكن سابقًا من الخلق كما قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون يوجد مل ملأ يعلم الخلق مما لم يحدهه من المخلوقات أو الحوادث والواقعات هذا المعنى الأو الفارق الأول وقيل في الفرق إن الخالق هو المقدر والبارئ هو الموجد لهذا التقدير المظهر له فقوله تعالى هو الله الخالق البارئ أي المقدر والبر هو إظهار ذلك الخلق إبرازه ولذلك قال ابن كثير في تفسير هو الخالق البارئ قال الخالق الخلق التقدير والبر هو الفري فسره بالفري وهو التنفيذ الفري هو التنفيذ وإبراز ما تقدم تقديره ومنه البيت الشهير ولا أنت تفري ما خلقت وغيره ولا أنت تفري ما خلقت وبعض قومي يخلق ثم لا يفري يعني يقدر ثم لا يستطيع الإيجاد هذا ولا ولأنت تخلق ولا ولأنت تفري ما خلقت أي توجد ما قدرت أن يكون هذا معنى تفري ما خلقت أي توجد ما قدرت وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يستطيع أن يوجد ما قدره وهذا الأخير هو الأشهر في الفرق بين الخالق والبارئ أن الخلق بمعنى التقدير والبراء بمعنى الإيجاد وإظهار التقدير السابق. ثم قال رحمه الله بعد أن قرر ثبوت هذه الصفات الله عز وجل. صفة الخلق والبر قبل وجود الخلق والبرية قال له معنى الربوبية ولا مربوب وهذا رد في إصابة في مقتل للمخالف بما لا يمكن أن ينفك عنه ولا يمكن أن يخلص منه وهو في معنى الربوبية أليس الله رب العالمين بلا والجميع يقر بذلك والرب يقتضي مربوبا فهل صفة الربوبية لله عز وجل لم تثبت إلا بعد وجود المربوب يقول له معنى الربوبية ولا مربوب هو رب العالمين ولو لم يكن أحد هذا الوصف قائم بذاته متصف به أزلاً ولو لم يكن أحد من الخلق لذلك قال له معنى الربوبية ولا مربوط ثم عاد للاسم الذي مثل به قال ومعنى الخالق ولا مخلوق فكما أنكم تثبتون لله عز وجل صفة الربوبية ولو لم يكن في الكون مربوب فكذلك أثبتوا صفة الخالقية لله عز وجل ولو لم يكن في الكون مخلوق فإنه جل وعلا فعال لما يريد كما أخبر عن نفسه وبالاتفاق وهذا أيضا مما يرد عليهم أن الله تعالى أخبر عن نفسه بأنه فعال لما يريد أليس كذلك وبالاتفاق أن الإرادة أزلية لا يخالفون في ذلك الإرادة من الصفات الأزلية القديمة ولو كان المراد متأخرا فهو موصوف بأنه مريد وإن كانت مراداته جل وعلا لم تحدث إلا بعد حين فكذلك له معنى الربوبية وله معنى الخلق وله معنى سائر الصفات ولم ولو لن يوجد إذن هذا الاستدلال الأول في المثال ليس في أصل القضية المثال ما هو ثبوت وصف الخالقية لله عز وجل قبل إيجاد الخلق استدل له أولا بالربوبية بأن معنى الربوبية ثابت بالاتفاق لله عز وجل ولو لم يكن مربوبا ثم استدل لهم استدل لذلك بما هو أقوى في إبطال باطلهم قال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا الآن المحي ما معنى المحي أي الباعث بعد الموت فالمحي هو الذي يبعث خلقه بعد موتهم هذا وصف ثابت لله عز وجل أو لا متى يتحقق ثبوت هذا الوصف لله بعد إحياء الموتى يقول كما أنه محي الموتى بعدما أحياهم يعني يتحقق اتصافه بأنه المحي بعد إحياء الخلق هذا الاسم أليس مستحقا له الآن؟ يقول استحق هذا الاسم قبل إحيائهم الآن أحيى الله تعالى الموتى من بني آدم أليس هو المحي جل وعلا؟ هل توقف اتصافه بأنه محي على إيجاد المحي على الإحياء فعلا أم أنه استحق الاسم ولو تأخر المفعول وهو الإحياء استحق اسم المحي قبل قبل إحياء الخلق فدل ذلك على أنه جل وعلا محي الموتى وأنه الخالق وأنه المتصف بصفاته أزلا فهو المتصف بصفاته قديما قبل خلقه لم يستفد جل وعلا بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته يقول رحمه الله وكما أنه محي الموتى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم إذن استدل المصنف رحمه الله على إثبات وصف الخالق لله قبل إيجاد الخلق بدليلين الدليل الأول فبالتمعنى الربوبية ولا مربوب. المعنى الثاني استحقاق الله تعالى لاسم المحي قبل إحياء الخلق. ولا يناقش في ذلك أحد. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. يقول رحمه الله بعد هذا انتقل إلى ذكر الأدلة. قال قال رحمه الله ذلك. أن ذلك بأنه على كل شيء قدير، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وأن كل شيء ذلك وكل وكل شيء وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قوله رحم الله ذلك. المشار إليه ما تقدم من اتصاف الله تعالى بصفاته قبل خلقه أي أن اتصاف الله تعالى بصفاته أزلاً قبل خلقه من تمام الإيمان بأنه على كل شيء قدير فإن من آمن بأن الله على كل شيء قدير أيقا بأنه متصف بصفات الكمال قبل خلقه فإن امتناع التصاف الله تعالى بصفات الكمال قبل خلقه عجز ينافي قدرته وأنه على كل شيء قدير وقد قال الله تعالى والله على كل شيء قدير هذا الدليل الأول الدليل الثاني قال وكل شيء إنيه فقير أي أن جميع الأشياء في الكون فقيرة إلى الله تعالى لا غنى بها عنه سبحانه وتعالى فهي مضطرة إليه فأكرموا الخلق بنو آدم يقول الله تعالى عنهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد وأعظم المخلوقات السماوات يقول الله تعالى فيها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده يعني إن هنا بمعنى ناء ما يمسكهما أحد من بعده فهو المقيم لهذا الكون في أشرف خلقه وفي أعظم خلقه أشرف خلقه الـ الـ الإنس وأعظم خلقه السماوات كل ذلك فقير إلى الله جل في علاه وهذا دليل على صحة ما تقدم من أن الله متصف بصفات الكمال قبل خلقه لماذا ما وجه دلالة أنه لو كان اتصاف الله تعالى بصفات الكمال موقوفا على وجود الخلق لكان الله مفتقرا إلى خلقه ليتصف بصفات الكمال والله غني جل وعلا والخلق هم الفقراء إليه فلما كان كل شيء إليه فقير فهو الغني كل الخلق فقراء إلى الله لا يقومون إلا به أما الله فهو الغني عن خلقه هذا, ثالث الأد... هذا ثاني الأدلة التي ذكر المصنف على وجه العموم في الاستدلال على أنه ما زال بصفاته قديما فقر خلقه إليه وغناه عنهم واضح يا إخوان الدليل الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله قوله وكل أمر عليه يسير وكل أمر عليه يسير أي أن كل شيء في الكون سهل على الله تعالى لا يمتنع منه وهذا من تمام قدرته وقوته لا يصعب عليه شيء سبحانه وتعالى قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فإذا كان كذلك فإنه لا يمتنع من أن يتصف جل وعلا بصفات الكمال قبل أن يخلق الخلق وأنه لا يتوقف كماله على وجود خلقه الدليل الرابع الذي ذكره قال لا يحتاج إلى شيء لا يحتاج إلى شيء وهذا صلة الدليل المتقدم إذا كان العباد فقراء فهو الغني جل وعلا غناه دليل على أنه لا يتوقف في اتصافه بصفات الكمال على خلقه على إيجادهم وعلى وجودهم فالله تعالى لا حاجة به إلى شيء من الأشياء وهذا من كمال غناه وقيوميته سبحانه وتعالى فهو القائم بنفسه المقيم لغيره. الدليل الأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا استشكل أحد كيف يتصف الله تعالى بصفاته قبل خلقه قيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا قيل نحن نعهد أنه لا يوصف الإنسان بوصف إلا إذا اتصف به فالكاتب لا يوصف بأنه كاتب إلا إذا تعلم الكتاب وكتب والبصير لا يوصف بأنه مبصر إلا إذا أبصر وكذا السميع لا يوصف بأنه سميع إلا إذا سمع فهذه الصفات مكتسبة بعد إيجاد متعلقاتها فكذلك الله قيل لهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا مجمل ما في هذه المسألة؟ اقتصرناه وقسمناه تسهيلا بقي علينا مسألة التسلسل غدا إن شاء الله تعالى نمر على المسألة نجدد العهد بها ونقتم بذكر ما يتعلق بمسألة التسلسل